بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما المقصود بالنور في قول الله عز وجل وجعلنا له نورا ما المقصود بالنور فضل ال الهدى أحسنت وقيلة دين الله وقيلة القرآن نور الحكمة نور العلم وهذه كلها معاني متقاربة والنور نوعان من يذكره أنواع النور عندك؟ قبل ذلك من يذكر أنواع النور؟ تفضل. دنيوي وأخروي والدنيوي على قسمين تفضل. محسوس ومعنوي. أحسن. ما معنى قول الله عز وجل يمشي به في الناس يمشي به في الناس يهتدي به وكيلة ينشر دين الله عز وجل بين الناس طيب وكيلة يمشي به أو يهتدي به إلى الجنة أحسنتم ومن الألفاظ والكلمات التي يذكر لها من المعاني ما يناسبها قوله سبحانه وتعالى في الظلمات الظلمات جمع ظلمة والظلمة هي عدم النور وهذه الظلمات التي يعيشها الكافر على نوعين ظلمات في الدنيا يعيش في ظلمات وهذه الظلمات التي تكون عليه في الدنيا أنواع فمنها الكفر بالله عز وجل ومن ذلك الجهل ومن ذلك الغفلة ومن ذلك المعاصي فهذه ظلمات بعضها فوق بعض لا يستطيع أن يخرج منها إذا لم يطلب الهداية من الله عز وجل أما الظلمات التي تكون في الآخرة فهي كثيرة أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في يوم القيامة ظلمات ففي يوم القيامة ظلمة يجد ظلمة ويجد أيضا على الصراط ظلمة لا يهتدي أين يضع قدمه من الصراط وكذلك في نار جهنم ظلمات في نار جهنم ظلمات فهذه هي الظلمات التي يعيشها الكافر ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة نسأل الله العافية قوله سبحانه وتعالى ليس بخارج منها الباء في قوله بخارج زيدت للتأكيد وغالبا ما تزاد هذه الباء في خبر ليس لتدل على التأكيد أي أنه مؤكد أنه لن يخرج من هذه الظلمات لن يخرج من هذه الظلمات وسيدلل الله عز وجل بأنه هذا الكافر قد قنع بالظلمات صار مكتنعا بالظلمة لأنه قد زين له سوء عمله زين له سوء عمله والخروج واضح المعنى في لغة العرب معناه البروز من المقر أو الحال يقال له خروج فهذا لا يستطيع أن يظهر أو أن يبرز من مكانه أو حاله ليرى نورا ما يستطيع ما يستطيع أن يظهر ولو برأسه ولو بعين واحدة ليلحظ نورا هنا وهناك لأنه غارق في ظلمات عديدة لا يشاهد نورا ولا إضاءة ومعنى قوله ليس بخارج منها قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه هذا معنى ليس بخارج منها هذا الغارق في الظلمات قوله كذلك مر معنا أنها تعني ماذا تعني كذلك في القرآن؟ تأتي كثيرا في القرآن فما معنى كذلك إذا وجدتها في القرآن معناها مثل ذلك ويكون التقدير بما يناسب الفعل الذي بعدها مثل ذلك التزيين والاقتناع أنه اقتنع بالظلمة زينا للكافرين في الدنيا ما كانوا يعملون هو مقتنع في الظلمة لأن الله عز وجل زين له سوء عمله، وكذلك الشيطان زين له سوء عمله. أما الله عز وجل فتزينه خلقا وإيجادا، وأما الشيطان فتسببا، لأنه السبب في إغواء ذلك الكافر. قوله سبحانه وتعالى زينا زينا هذه الكلمة من زان كذا وزينه إذا أظهر حسنه بمعنى زين أي حسن أظهر حسن ذلك الشيء إما بالفعل أو بالقول إما بالفعل أو بالقول مزين ذلك الفعل ومزين ذلك القول. وقد ورد التزيين في القرآن على ثلاثة أوجه ورد التزيين في القرآن على ثلاثة أوجه الوجه الأول ما نسبه الله إلى نفسه نسب الله إلى نفسه تزيينا أنه يزين ويظهر حسن الشيء وهذا على قسمين إما أن يكون التزيين عاما وإما أن يكون خاصا فالتزيين العام كما ذكر الله عز وجل أنه زين السماء الدنيا بمصابيح وكذلك أيضا زين الدنيا إنا جعلنا ما على الأرض زينة هذا تزيين عام والتزيين الخاص يكون باعتبار الشخص إن كان مؤمنا يزين له الإيمان يحسن له الإيمان قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أظهر لكم حسن الإيمان حتى صار ظاهرا عليكم في أقوالكم وفي أفعالكم هذا هو التزيين الخاص بالمؤمن، وأما الخاص بالكافر فقد ذكر الله عز وجل قوله وزيّن لهم أعمالهم، وقال سبحانه وزيّن لكل أمة زّيّن لكل أمة عملهم. فهذا تزيين للكفار بأعمالهم لتظهر أنها حسنة وهناك تنبيه انتبه لمسألة التزيين الذي ينسبه الله عز وجل إلى نفسه اعلم أن التزيين الذي ينسبه الله إلى نفسه في حق الكافر أنه زين له عمله حتى رأى الكافر عمله حسنا أن ذلك ابتلاء واختبار وهو عقوبة من الله عز وجل له لأن الله عز وجل بين له الحق وبين له الهدى وبين له طريق الإيمان وبين له, له طريق النجاة لكنه ما أخذ بها فتعمد ذلك الكافر أن يسلك الطريق الآخر الذي يغضب الله الذي يسخط الله عز وجل عليه فإذا كان حال الكافر أنه تمرد وانحرف قصدا وعمدا بعد أن بين له وظهر أمر الإيمان وأمر الإسلام حينئذ تمرد الله عز وجل زين له باطله عقوبة له اغرق فيما أنت فيه ما دمت لا تقبل الحق لا تقبل إلا الباطل لا تقبل إلا الكفر اغرق عش في هذه الظلمات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لم يزغهم الله عز وجل إلا بعد أن ظهر زيغهم بعد أن ظهر أنهم لا يريدون طريق الاستقامة وطريق الهداية فأزاغ الله قلوبهم علم سبحانه بأن هؤلاء ليسوا محبين للهدى ليسوا راغبين في الإيمان مع أنه قد بين لهم هذا تزيين الله عز وجل للكافر سوء عمله فإذا بذلك الكافر يرى عمله حسن يقول أنا على صواب أنا على حق أنا على هدى وهو على باطل وعلى كفر وعلى جحود وعلى إعرار ففرق بين تزيين الله عز وجل للكافر وتزيين الشيطان له أما الشيطان فتزيينه إغواء وإضلال إغواء وإضلال وظلم لأنه يتسبب في إزاغة ذلك الإنسان يتسبب في إخراجه من النور لإيقاعه في الظلمة ثم يحسن الألا ترى هذه الظلمة كيف تسكن نفسك مع الكفر كيف تسكن نفسك مع المعاصي كيف تسكن نفسك مع الجهل عش في هذه الظلمات خير لك من أن تسلم خير لك من أن تؤمن خير لك من أن تهتدي خير لك من أن تتعلم عش في الظلمات فيزين له سوء عمله ذلك الشيطان يزين لذلك الإنسان سوء عمله فيراه حسنا فيراه حسنا هذا هو القسم أو الوجه الثاني من التزيين الوارد في القرآن ما نسبه الله إلى الشيطان قال الله عزوجل وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال الله عنه وهو يقسم لا أزينن لهم في الأرض الشيطان يتوعد أنه سيزين لبني آدم في الأرض فزين لهم المعاصي وحسنها وجملها فصار الشخص لا يكتنع بالحلال يذهب إلى الحرام صار الشخص يكتنع بالجهل ولا يكتنع بالعلم صار الشخص يكتنع بالضلال والزيغ والبدعة والكفر والشرك ولا يكتنع بما هو ضد ذلك من الإيمان والسنة والخير والعلم نعم أما الوجه الثالث فهو ما لم يسمى فاعله لم يسمى فاعله لم ينسبه الله إلى نفسه فيذ فيذكر الفاعل فأنه فاعل ذلك التزيين ولم ينسبه إلى الشيطان في فيجعله فاعل ذلك التزيين بل لم يسمى فاعله وهذا وارد في القرآن الكريم قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات وقال سبحانه وتعالى زين لهم سوء عمالهم وهنا في هذه الآية كذلك زين للكافرين وما المقصود هنا بالتزين هل هو تزين في هذا الموطن هل هو تزين رب العالمين للكفار لما علم منهم بأنهم لا يريدون الإيمان أم هو تزين الشيطان يحتمل الأمرين وقد ذكر ابن كثير رحمه الله بأن هذا تزيين الله عز وجل لأولئك الكفار أو لذلك الكافر لما علم منهم عدم الرغبة وعدم الاهتمام بالهدى والإيمان وأما العلامة السعدي فقد ذكر أنه تزيين الشيطان ويجمع بين القولين بما أن الفاعل لم يسمى ولم يذكر فإنه يحتمل الأمرين تزيين الله لهم خلقا وإيجادا وعقوبة لهم وتزيين من الشيطان تسببا في ذلك كما ذكر الله عز وجل عنه لماذا استطردنا في ذكر هذا التزيين لأن كثيرا أو بعض الناس قد يضل إذا لم يفهم هذا المبحث مبحث التزيين وارد في القرآن وقد بينا أوجه كثيرة له، فهل هو مفهوم؟ أسألكم، أسألكم ما هو التزيين؟ عندك التحسين، تحسين الشيء يحسن الشيء. فيظهر ذلك الحسن إما في القول أو في الفعل طيب تزين الله على قسمين عندك قبل ذلك لا تسرع فيها تفضل عام وخاص العام مثل ماذا مثل ماذا العام مثل تزيين السماء وتزين الأرض تزين السماء بالنجوم وتزين الأرض بما جعل عليها من زينه طيب والخاص عندك تزين الإيمان في قلب المؤمن والثاني والثاني عندك تزين للكافر هل يزين الله للكافر كفرة؟ هل يزين الله للكافر كفرة؟ يحسنه له؟ الجواب نعم عقوبة له لأنه بين له الإيمان طريق الإيمان فلم يقبل ما بقي إلا أن يغرق فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم. أما من علم الله منه أنه يريد الإيمان ويريد الإسلام فإن الله عز وجل يهديه ويوفقه طيب نزيد كلمة أو اقترب وقت الغذاء الحسي غذاء حسي ها أيما أفضل الغذاء المعنوي أو الحسي المعنوي أو الحسي عندك يا أخي المعنوي ما هو الغذاء المعنوي العلم وكذلك الإيمان كله غذاء معنوي والتذكير ما هو الذي يسمى بغذاء الدين غذاء سماه شيخ الإسلام غذاء الدين عندك علم التذكير علم التذكير بمعاني القرآن والسنة هذا سماه ماذا؟ غذاء الدين قال هذا هو غذاء الدين علم التذكير الشيء الذي يذكرك بمعاني القرآن والسنة هذا غذاء هذا غذاء. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وبارك الله فيك.